أرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقي بماء واحد ويفضل بعضها على بعض فلكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجبوا قولهم أَإِذَا كنا تُرَابًا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم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 ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثي وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء إن عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء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 إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بينفسهم وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له وما لهم من دونه من واضح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 يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إن إلا كباسط كفيه إلى الماء, إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه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 خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء إن وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت وديه فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار بتغوأ حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفا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 إِكَلَهُمْ لهم سوء الحساب جَهَنَّمُ جهنم وبئس المهاد أفمن يَعْلَمُ يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو يَتَذَكَّرُ إنما يتذكر أولو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 وجه ربهم وأقام الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرون وأنفقوا مما رزقناهم سر وعلانية ويدرون السيئة ويدرون أَكَلَهُمْ عُقْبَ الدَّارِ جَنَّاتُ عَدَنِ يَدْخُلُونَهَا وَمَا صَلَحَ مِنْ أَبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِن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 وَنَزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبِ الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبي لهم وحسن مهاب كذلك أرسلناك في امه قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا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 أمروا جميعا أفلم يأس الذين امنوا آمَنُوا لو يشاء الله لهدى لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعه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 أزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدع وإليه ماب وكذلك أزلناه حكما عربيا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 وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْهُ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعاً يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقَبَ الدَّاعِرُ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلٌ قل كفي بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامر كتاب أن انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور بإذن ربهم الى زراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الارض وويل للكافرين من عذاب شديد